وما أتيت من شيء فمتاعوا الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خيرون وأبقى أفلا تعقلون فما وعدناه وعدا حسنا فهو لقي كما متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المخضرين قلنا بأن الله جل في فعلا تبين مسألة الدنيا وما فيها وأنه قال لما أتيت من شيء فما تعرف حياة الدنيا والادي لا تساوي شيء عند الله ده لفعلها هي دنيئة, دنيئة قريبة أروع الأمثلة لها وأن أن أن الإنسان لا يمكن أن يرتقي إلى ربه إلا, إلا بطرحة الدنيا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاكم الله خير إلا طرح الدنيا وإن غرس المرء الدنيا في قلبه خسر الدنيا والآخرة رأيس ما قاله الله جلال فؤلاء معاتباً, معاتبا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما نزلوا من على الجبل وخالفوا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال قال الله تعالى منكم من يريد الدنيا وهذا أسف وحسرة وحسرة فيها ما فيها من التقريع على هذا الأمر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم خطفتنا خطيف خطي خلا تفرحوا مكانا خطفتنا خطيف قالوا غنيمة الغنيمة طلبوا الدنيا والله عتبهم على ذلك وما مرر عليهم ذلك بل قال منكم ما يريد الدنيا ومنكم ما يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبت ليكم ولقد عفى عنكم هذه مبشرات مبشرات حتى لمن طلب الدنيا وهذا هذا من نعممة من رحمة الله بعباج هذه من نعم رحمة الله بعباده قال منكم ما يريد الدنيا ومنكم ومنكن يريد الخيرة نعوذ بالله من الدنيا ومافي وما تأصل وما تأصلت الدنيا في قلب عبد إلا أرض الله خزلانه وما تأصلت الدنيا وما لا القلب لها إلا وأافساد المر أي ما والمسآة على الزهد في الدنيا وليس معنى الزهد في الدنيا خلو اليد منها قد يمتلكها فيعبدها لله جل في علاه فينفقها عن بقرة أبيها لله جل في علاه هكذا كان, كان صحابة رسول الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم المال الصالح للرجو الصالح أبو بكر الصديق كان من أجود العرب وكان من أكرم العرب وكان من أثر أكرياء العرب ماله بأسره أنفقه في سبيل الله وقد قلنا قبل ذلك بالقاعدة الكلية عطاء الدنيا لا يدل على محبة الله ومنع الدنيا لا يدل على بغض الله جلتة علا فالعطاء والمنع ليس فيها دلالة على محبة الله أو البعل عن الله جلتة علا فإن الدنيا يعطيها الله من أحب ومن لا يحب لكن إن أردت أن تعلم علامة المحبة في إعطاء الدنيا انظر فيما ينفقها صاحبها كيف يطوعها صاحبها فإن امتركها في سبيل الله هذا الذي له الحظ وعند ربه جل في المال الصالح للراجل الصالح قال النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون لي مثل أحد ذهبا ونفقه يمينا ويسافا ما أبقي إلا دراهمة معدودة من أجل الدين فقط من أجل الدين ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قال عندما قال له ذهب أهل الدسوري بالأجور بعدما نصحهم قال لهم ذلك فضل الله يؤتيه ما يشاء إذن من أوتي الدنيا وطوعها لربه جل في علاه ولم تتصرب إلى قلبه فهذا عبد موافق مسدد ومن أوتي الدنيا فأفسدت عليه دينه هذا العبد المغزول الذي أراد الله هلاكه ووكله لنفسه واستدرجه من حيث لا يحتسب ومن حيث لا يشعر ولذلك قال الله تعالى وما أتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزيناتها فإنها لا تستوي شيء أما علم الله النبي كيف الزهد في الدنيا ولا أتمدن عينيك إلى ممتع نبي أزواجا منهم زهرات الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة وأستطابر عليها لذلك ابن عمر رضي الله عنه لما مر بالقصر للإصدار أعطاه ظهره ثم نظر باكي أن يقرأ قول الله ذلك اللي فعله ولا تمدن عينيك ألم يمتعن به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا ينفترن فيه قال ورزق ربك, ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك فكان يذهب إلى أهلي فيوقظها لتصلي قال وأمر أهلك بالصلاة عليها لا نسألك رزقا نحن رزقك والعاقبة نحن لتقوى والعاقبه للتقوى وما اتيت من شيء الدنيا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول مالي والدنيا كراكب قال تحتظل الشجرة ثم تركها وراح وقلنا انه عرض عليهم الشات الميته فزاهدوا فيها قال لا لم يكن ميتة هو أسك يعني في عيب في أذني كمان في هذا الباب يعني هو إن لم يكن ميته فزاهدنا به لانه ميته زاهدنا فيه للعيبه الذي في اذني قال الدنيا على الله جل وعلا اهون من هذه من هذا عليكم. قال أفلا تعقلون من كان يتدبر ومن كان يعقل قال أن لا أوثر الدنيا على الآخرة وأسارع إلى ربي جل, جل في علا ومن زحمني على الدنيا أتركها له كاملة غير منقوصة وأزاحم على الأخيرة هكذا قال الله تعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون سابقوا سارعوا وأيضا لما تكلم الله جل في وعلا على الدنيا والعمل فيها قال فامشوا فامشوا في مناكلها لذلك على المرء اللذيب إن, إن منى الله عليه بأمر من أمور الأخيرة لابد أن يسارع فيه ولابد أن يحرص عليه ولابد أن يحافظ عليه ولابد أن يعض عليه بالنواجز يموت كمدا إن حدث فيه ما فيه من الخلال أو من النقص اللهم أدم علينا خيرك وبركاتك وأنت أرحم الراحمين ولا غنى لنا عن بركاتك قال فمن وعدا حسنا وقلنا لنزلت في أبي جاهد بالنبي أبي وفي علي وحمزة وأيضا في أمار, أمار الأوليز والحق أنها على التعمين على التعمين فمن وعدناه وعدا حسنا فهو لا قيل كمن متعناه متاع, متاع الحياة الدنيا هو لاقيه مصيبه ومدركه وقد حدث وان النبي صلى الله عليه وسلم قد رفع الله رايته وانتصر على اعدائه ومر عليهم في قريب بدر وهو يقول قد وجدت ما وعدني ربي حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قال الله تعالى كما متعنا متاع الحياه الدنيا يعني هذه المتعه متع الدنيا التي يشوبها القدر ولتصف قط وايضا هي جائلة ويقض Sacred اطلاله قال ثم هو يوم القيامة من المحضرين ثم هو يوم القيامة من المحضرين وهذا فيه قولان من المحضرين في عذاب الله جلفي علا كما قال قتادة وقيل من المحضرين أي من المثلين بين هذا الله جلفي علا للحساب من المثلين بين هذا الله للحساب سبحانه وجل فعلا قالوا أيما من ذيهم فأقولوا أين شركائي الذين كنتم تزعمون هو من هنا من يرد الله هو يرد لما يعرفها يتجي قال الله تعالى ويوم يناديهم ان الله تعالى ينادي المشركين ويوم يناديهم يعني ينادي المشركين وهذا فيه اثبات النداء لله جل في علا النداء لله جل في علا وهذا ايضا اثبات للكلام بصوت وبحرف كما بينا قبل ذلك ويوما من يديهم فيقولوا أين شركائيا الذين كنتم تزعمون هذا من باب التقريع والتوبيخ وبيان ما هم عليه من حصر ونذام وأنهم كفروا بالله جل فعلا وأشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا قال أين شركائيا كما قالوا فالذين قال حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا نعم يواجب عليهم العذاب وهم رؤساء الضلالة الذين اقتس بهم العبيد وهم السادة الذين صار على وكبهم الصغار هم رؤوس المشركين وقيل الشياطين والحق أنهما معا أنهما معا ربنا هؤلاء الذين أغوينا يعني هؤلاء يعني الأتباع أغوينهم كما غوينا أي أضلناهم كما ضلنا تبرأنا إليك يعني نتبرأ منهم والمعنى أنهم أنهم يتبرأ بعضهم من بعض ويصيرون أعداء كما قال الله تعالى يوم أذن بعضهم من بعض عدو إلا المتقين وقال الله جلال فعلا استبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لأن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا فذلك يريهم الله أعملهم حصرات عليهم وأيضا عندما يقول الشيطان ويتبرأ منهم قال وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلموني ولوموا أنفسكم قال شركاء الذين كنتم تزعمون من الكاذب والضلال الذي أنتم فيه قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون قال الذين حق عليهم القول في ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون قال الذين حق عليهم القول وهم أهل الشرك والكفر وهؤلاء العذاب عليهم عظيم قال الله تعالى أن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء قالوا كاذبا وزورا وقالوا تبجحا هؤلاء الذين أغينا أغيناهم كما أغينا تبرأنا إليك مكانوا إيانا يعبدون وتبرأوا منهم وكانت المسألة كما أخذنا على التقريع والتوبيخ والحصرة والندامة عليهم بعدما صاروا أعداء بعدما صاروا أعداء وقيل ادعوا شركاءكم فادعوهم فلم يستجيبوا لهم وقيل الكفار بني آدم ادعوا شركاءكم الاستغيثوا بهذه الألهة التي عبدتموها من دون الله جل في علا واصرخوا ليخلصوا إليكم ولينجوكم من عذاب الله وأن لكم ذلك ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وأن لهم فلم يجيبوهم ولا إلى نصرهم ولا إلى ناجاتهم أبدا قال, قال ادعوا شركاء أدعو شركاءكم من فدعو فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون ونه لو جوابها محذوف والمعنى في الايه وراءوا العذاب لو انهم كانوا يهتدون لمتبعوهم ولما راوا العذاب ولو انهم كانوا يهتدون ولو انهم كانوا يهتدون لما ولما رأوا, راوا العذاب يعني هم ما يعني لو لو كانت الهدايه ملات قلوبهم ما اتبعوا هؤلاء الدلال الكفرة الذين أشرقوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ويوم يناديهم أيضا الكفار أهل الشرك ويوم يناديهم فيقولوا ماذا أجبتم المرسلين وهذا أيضا من باب التقرير التوبيخ الإجابة معلومة وقال لهم ذلك ليقررهم بهذا الباب أنهم كفروا بالرسل وجحدوا بالآيات لذلك مخلدونهم في, في في النيران ويوم يناديهم وكما قلنا هذا إجابة النداء لله أيضا فيقول ماذا أجبتم المرسلين فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتسألون فعميت عليهم الأنباء قرأها أبو رزين وخسادة فعميت فعميت والمانع خفيت علي الحجج نعم قال الله تعالى فعملت عليهم الأنباء يوم فهم لا يتساءلون خفيت عليهم فلا حدية لهم ولا يفلحون ببيان ما حدث معهم كشفاعة لهم أو كإنقاذ من الموقف فهم إلى بوار إلى عذاب أليم قال فهم لا يتساءلون قال, يسأ... قال بعض المفسرين يعني لا يسأل بعضهم بعضا عن الحجة والثاني أن المعنى سكتوا فلا يتساءلون الثالث لا يسأل بعضهم بعضا أن يحمل عنه شيئا من ذنوبه يعني لا أحد يقول للثاني يحمل عني ومن أصبحت العداوة ضرية بينهم قال الله تعالى فعميت عليهم الانباء يوم ايضا فهم لا تسألون فأما من تاب وامن وعمل صالحا فعسى يكون من المفلحين يعني من تاب من الشرك والكفر وامن بالله ووحد حق التوحيد وعمل صالحا شوفهنا الآن امن وعمل لا يمكن ان تجد الايمان مفردا لن لا يمكن ان تجد الايمان مفردا لابد اقتران الايمان بالعمل الصالح لابد اقتران الايمان بالعمل الصالح قال فأما من تاب وآمن ها وعمل صالحا فلا يمكن الإمام بدون عمل صالح وعمل صالحا والعمل الصالح لابد أن يكون فيه إخلاصا لله جل في علام ومتابع فيه سنة النبي صلى الله عليه وسلم فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى وعسى هنا محققة قال ابن عباس كل عسى في القرآن محققة كل عسى في القرآن محققة قال فعسى أن يكون من المفلحين وهنا معناها أنه واجب على الله جلس وعلا أن يجعله من المفلحين ولا فلاح إلا بالنعيم السرمدي الأمدي في الجنات بجوال الرب العالمين فأما من تاب وآمن وعمل عملا صالحا والتوبة واجبة على كل مؤمن فتوبوا لله جميعا أيها المؤمنون عليكم تفلحون والتوبة من الشرك ومن الكفر يبدل الله السيئات حسنات لقوله جل في علاه والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا اذنون من يفعل ذلك يلقى أثاما يضعف له العذاب يوم القيامة واخرد فيه مهانة إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيقيم حسنات وكان الله غفورا وكان الله وكان الله غفورا رحيما الفوائد المستنبطه السلام عليكم يا رب حق الدنيا راس كل خطيه الشرك أعظم الظلم كل علاقة ليست لله فهي إلى بور كل علاقة ليست لله فهي إلى بور إذبات القول لله وإذبات النداء وهذا مفاد أن الله يتكلم بصوت وحرف التوبة تجب ما قبلها التوبة تجب ما قبلها يا ربي